يا اي والذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فان لَا يُؤْمَرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنْ الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤمن قول للقرى والمسكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحيد مُن اَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورُ الرَّحِيم إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدنيا والاخره ولهما عذاب عظيم يوم تشهد عليهم انساتهم وايديهم وارجولهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولاء لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تتطيبوا كَمِسْو وَتَسْلِمُ عَلَاءَ لِذَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ